تكلمنا على التوسل والتوسل بالأنبياء لا يكون كان التوسل بالأنبياء توسل بدعائهم وتوسل بشفاعتهم كما بينا عمر الخطاب فعل ذلك وقال كنا إذا أجدبنا توسلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوسل بعم نبينا والتوسل بعم نبينا يعني قال قم يا عباس فادعوه وقال القاضي عاد يعني في كتابي في باب الزيارة زيارت قبرنا صلى الله عليه وسلم بالذكر هناك ما هو المعروف عن مالك أصحابه ذكر هناك أن عن مالك وعن أصحابي إنما في أن انما ذكر في سياق أن حرمته بعد موته توقير وتعظيمي لازم كما كان كحال حياتي قال موسى عبد الله كان مالك إذا ذكر أنه السلام يتغير لونه وينحني حتى يصبح ذلك على جلسائه هذا من باب التعظيم والتوخير وهذا كان في كثير من التبعين في هذا الباب كانوا كذلك وفوق ذلك ولذلك ترى منهم أعجيب عند ذكر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم نعم أيها السلام عليكم الله بركك حضرك أنا في درس الآن موجود تصير بعد العصر إن شاء الله ماشي حبيبي ماشي سلام عليكم. سَوَان سَوَان نعم نسأل الله أن يتقبل يقول لقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر أنه سبع الله ينظر إلى ينظر إلى الأوني كانه نزف منه الدم سبحان الله من باب التعظيم والتوقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنت آتي آتي عبد عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر, ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهل, أهل الناس لمن أهل, من لا هو لمن أهل الناس وأقربهم فإذا ذكر, ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته ولقد كنت آتي صفان النسلين وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركه ثم ذكروا ذلك التعظيم والتوقير وسلم بقوله تعالى لا ترفعوا أصلافهم النبي كاد الخيراني أن يهلكها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال لا جال فعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نعم. قال مع كل ذلك إنهم لم يستشفعوا بقبر النبي ولا بجاه النبي ولكن كان الاستشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وبالإمام به حال موته فالقصة التي ذكروها نقلها الامام القاضي ابن في كتاب اصحاب مالك المعروف بهذه المذاكره احكاه باسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد اجازه تم قالوا بعدما ذكر الاسناد ان انا ناظر ابو جعفر امن بن مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا امن لا ترفع صوتك في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله فإن الله ادى قوما قال لا ترفع أصوتكم فوق صوت النبي ومدح قوما قال إن الذين يغضون أصوتهم عند رسول الله وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وإن حرمته ميتا كحرمتي حيا فاستكان لها أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله استقبل استقبل القبل وأدعو أم استقبل رسول الله قال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام الا الله الى الله يوم القيامة بل استقبل بل استقبله واستشفع به فيشفعك فيشفعك الله قال الله تعالى ولو انهم اضلموا انفسهم جاؤك فاستغفر الله واستغفر الرسول لو رد الله تعب. هذا كله ضعيف باطل مطور وهي مناقضة عظيمة لمذهب مالك فالسند مهطور م... م... باطل وكل أصحاب مالك يعلمون ضعف هذه هذا الاسناد وفي محمد بن ميد ضعيف عنده الحديث يعني. وهو مناقد مذهب مالك من واجي نواجي الأول استق است استقبل القبلة وأدعو مستقبل رسول الله وأدعو قالوا أن تصرف واجاك عنه ووصيلتك ووصيلة أبيك أنا أرفع مالك هو غير من الأمة وسائر السلف من الصحابة أن الداعي إذا سلم على النبي ثم أراد أن, أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ما استقبل القبر ولا استقبل قبل نما استقبل القبلة